اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله لا يزال الحديث في كثير من اوساط المسلمين عما يجري في الارض المقدسه ولا شك ايها الاخوه ان ما يجري من احداث داميه امر يحير العقلاء ويبكي الصادقين ويسوش على كثير من اهل الايمان تذكيرهم الى متى يستمر الصلف اليهودي وما سد قوت هؤلاء وكيف يتعامل المسلمون معهم والاهم من ذلك ماذا نعرف عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم حين تعامل مع اليهود واني لاعتقد لا ان كثيرا من المسلمين لا يعرفون شيئا عن تاريخ اليهود في العهد المدني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعجب من هذا ان كثيرا من المسلمين لا يستوعبون حديث القران عن اليهود لقد تاكد اليوم لكثير من سكان الارض عداوه اليهود للمسلمين مع الجرائم المستمره التي تزيد مع الوقت عنفا واستهانه مما يؤكد ان هذه المخلوقات خبيثه لم تجد احدا تحسب له حسابا من البشر مع انهم قله وشردنه ويبغضهم كثير من سكان الارض ولكن الله عز وجل عاقب المسلمين بهؤلاء اليهود عقوبه الله لنا ويجب ان يعلم كل احد ان الاسلام لم ينهزم ولم يتراجع امام اليهود ولكن السبب الواضح هو ان الاسلام لا يتحمل الممارسات والمخالفات التي تكون على يد المنتسبين اليه ايها الاخوه في الله انما يفعله اليهود اليوم في ارض فلسطين ليس امرا مستغربا ابدا على من يقرا القران الذي يقرا القران وهو يفهمه ويستوعبه ويعرف معنى كلام الله تبارك وتعالى لا يستغرب ابدا ما يحصل اليوم في فلسطين عداوه اليهود للاسلام والمسلمين متاقله متاصله, متأصلة منذ بزوغ فجر الاسلام وصفد الله تعالى اذ يقول لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولكن لا يخفى على احد ان الممارسات الاعلانيه في كثير من القنوات الاعلاميه العربيه تضلل الشعوب وتحاول ان تخفي حقيقه المعركه ولذلك يتحاشى كثير من اهل الاسلام من السياسه وغيرهم يتحاشون ان يقولوا عن اليهود يهود يقولون الكيان الصهيوني ويركزون احيانا على كلمه صهيونيه كان العداوه مع الصهيونيه فقط وهذا كله ومع مرور الزمن غيروا عقوله كثير من المسلمين حتى صاروا يعتقدون بالهين ان الذي يعاديهم ليس هم اليهود بل هم قائله منهم متعصبون ولا شك يا عباد الله ان هذا نتيجه الجهل بحقيقه الاسلام والا فان القران اكثر من الحديث ان هذا خصم في البشري الحديث كرر الله تبارك وتعالى التحذير منه ومن اثاليبه كل ذلك ليثون المصرمون على بصيره ولكن اين المسلمين اليوم واين القران انك تجد بعض المسلمين يطرا سوره من القران كامله فيها مواضع كثيره تفذر من اليهود وكانه لم يقرا شيئا التلاوه للبركه بينما تجده يسمع تحليلا لرجل غير مسلم او يسمع تصريحا علماني او يقرا مقالا صحفيا لا يعرف هويته فاذا به ياخذ منه التصور ويصحح به القناعات ويفهم به الاحداث هذا والله من العجب اليهود يا عباد الله اعداء قدماء لنا مهما حاول أي أحد أن يخفي هذه الحقيقة لما بعث الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم اشتعلت ميران الحقد في صدور اليهود لأنه ظهر نبي ليس من بني إسرائيل فبدأت منذ ذلك الحين مؤامراتهم ضد الإسلام ومعامراتهم و ضد نبي الاسلام بالذات صلى الله عليه وسلم ولا يخفى عليكم ايها الاخوه ما يجري احيانا في بعض الصحف اليهوديه المتعصبه او في بعض وسائل الاعلام اليهوديه او في بعض المنتديات او المؤسسات اليهوديه من اساءه لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يحدث كثيرا وقد طاوم النبي عليه الصلاه والسلام هذه المؤامرات بكل حزم وبكل حكمه في سلسله متصله من الاحداث الجهاديه ضد اليهود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وستدركون يا عباد الله ان التعامل مع اليهود ينتظمه اصل كل جهادي لان غير الجهاد لا ينفع معهم كان هناك شاعر يهودي بدا يستخدم شعره وهجائه ضد الرسول صلى الله عليه وسلم فانتهى امره باغتياله اغتيل وانتهى الامر اغتاله المسلمون ثم بعد ذلك يوجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قينقاع قبيله كامله من اليهود ليس لانهم دمروا مخيما فيه عشرات الالاف لا من اجل امراه واحده من المسلمين هتك سترها احتال احدهم فخلع عنها لباسها ف انكشفت صؤتها في السوق يروج الاساءه للمسلمين من خلال كشف عوره امراه واحده النتيجه تجلى القبيله كلها وتطرد بامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يخطط لذي كان حديث من خبثاء اليهود هو تعب ابن الأشرف وقصته تحتاج الى عرض وينبغي على المسلمين ان يقراوا سيرته ليعرفوا كيف اغتيل تعب ابن الأشرف التخطيط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد الاعلى للقوات الاسلاميه وبين بعض المجاهدين من اصحاب مخطط دقيق لاغتيال هذا الخبيث ليرتاح المسلمون من شره ثم يقتل ولا كرامه له ولا لليهود ثم بعد ذلك تم اجلاء بني النضير تم اجلاء بني النضير بعد ان دبروا مؤامره لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بنو قريظه فبعد ان ظهر المشركين الغزا الزاحفين على المدينه بعد ان سول لهم اجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتم القضاء عليهم بعد ذلك بامر من الله يقتلوا ولا يكتفى بإجلائهم لانهم صنف خبيث لا يؤمنون هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا هل اكتفى بمن في مدينه من اليهود لا انتقل عليه الصلاه والسلام الى اليهود الاخرين الاخرين ممن كانوا خارج المدينه لكن كانت لهم ادوار مخزيه في الاذى والفتنه فتم قتل ابي رافع سلام ابن سلام ابن ابي الحقيق وهذا الحديث ايضا كان من خيبر وكان له مؤامرات غير خارج وما اكثر الذين يخططون لليهود من خارج ارض فلسطين ابو رافع كان يخطط في خيبر لتحجيب الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل اغتيال بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قتل اليهودي اسير ابن رازم وجماعته معه وكان أميرا بعد أبي رافع ثم أخيرا تم فتح خيبر والقرى اليهودية الأخرى بعد صلح الحديبية بنحو شهرين كل هذه الجهود التي تسمعونها يا عباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحصل هكذا موافقة لا لا انما حصلت لتعلم الامه الاسلاميه الى قيام الساعه ان اليهود لا ينفع معهم الا هذه الطريقه النبويه ليست طريقه الهابيين وليست طريقه شباب لم يتربوا ليست طريقه اناس لم يدرسوا الاسلام ولم يتربوا على ايدي علماء انها طريقه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع معهم الا طريقه محمد عليه الصلاه والسلام هل توقف السيد اليهودي بعد هذه الضربات الاسلاميه المتواليه لهم لا وكلا وصدق الله عز وجل اذ يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لن ترضى لن ترضى دبر اليهود عليهم لعائن الله مؤامره بقتل النبي صلى الله عليه وسلم حيث اهدت يهوديه خبيثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاتا مشويهه دسست فيها السم وكانت تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه فجاءت الهديه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلات النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قليلا منها وضعه في ثنا فاستنذرها ثم جاءت المعجزه من عند الله فقال عليه الصلاه والسلام ان هذه الشاه لا تخبرني انها مسمومه واكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احد اصحابه وهو بش بن البراء بش بن البراء رضي الله عنه وماتى بعد الاكل فمباشره وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم متاسرا بتلك الاكله ومن الحقائق التي تخفى على كثير من المسلمين اليوم ان النبي صلى الله عليه وسلم مات من اثر هذه الشه فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى في قتله اليهود وحصل اليهود الخبثاء هم الذين تسببوا في موت النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاه والسلام في مرضه الذي مات فيه قال لاخت بشر بن البراء رضي الله عنه وعنها قال عليه الصلاه والسلام ان هذا الاوان وجدت فيه انقطاع ابهر ارقم من عروق القلب من الاكله التي اكلته مع اصيقه وقد روى هذا الحديث ابو داوود في سننه باسناد حسن ولذلك كان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون انه مات عليه الصلاه والسلام شهيدا وليس هذا بجديد على اليهود فهم قتلوا الانبياء قال الله تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون عباد الله ان اليهود لا يرتاحون الا بعد ان يسعل الفتن في كل مكان اسعلوا هذا العالم كله واقروا التاريخ المعاصر الحروب العالميه ولا اريد ان اشغلكم بمثل هذه الاخبار لان كثيرا منكم يسمعها في غير في غير المنبر لكن احداث السيره يجب ان نتربى عليها اليهود يشعلون الفتن في كل مكان والله تعالى قال عنهم كلما اوقدوا نارا ل... كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا نسال الله تبارك وتعالى ان يبصرنا بالقران الكريم وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيقتدعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والالك هم اول الالباب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه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 هو الذي اثار العوام وجمع الشرادم واطلق الشائعات في فتنه مقتل عثمان رضي الله عنه ومن تحت عباءه ابن ابن سبأ خرجت الباطنيه التي تلبس ثوب الاسلام وهي الى النفاق اقرب وهذا اليهودي مدحت باشا كان وراء اثاره النعرات القوميه واستخدام المخططات الماسونيه في الدوله العثمانيه مما ادى في النهايه الى سقوط الدوله العثمانيه على يد من على يد اليهودي الخبيث النجس مفطفى كمال افاتورك الذي يرى بعض السعوديين انه رمز للبطوله وهو طاغوت يهودي كان على يده مخاذي واخبث علمانيه توجد على وجه الارض هي التي تركها هذا الخبيث وهذا اليهودي كارل ماركس الذي كان وراء الموده الالحاديه الشيوعيه والله يا اخوه لو نعرف حقيقه الدول التي عاشت تحت ظل الشيوعيه انه امر لا يصدق عومنا بعض بني البشر بمعامله لا يمكن ان تطبق على الوحوش الكاسره من الحيوانات هذه الشعوعيه التي ساهمت كثيرا من الشعوب سوء العذاب من الذي وراءها هذا اليهودي فرويد الذي كان وراء النزعه الحيوانيه والنظريه الجنسيه القدره التي تفسر احداث الحياه بتفسيرات جنسيه وقحه ولا اظن اليوم ما تمارسه القنوات الفضائيه والإباحية من عرض للجنس رخيص حتى صار مرض سعار الجنس مرض غير مقدور عليه في كثير من البلدان كلها تلكات اليهود كثير من النظريات الإلحادية كان وراءها يهود مثل دور كاين وبول سارتر أمثلة كثيرة جداً مجرد تذكير فقط أما الاستشراق الذي لا يعرف كثير من المسلمين ما معناه أصلا لأنهم مشغولون في معرفة أسماع الرائطات والفنانين والفنانات كالأحياء منهم والأموال إن شغل كثير من المسلمين بهذه الأشياء فلا يعرفون معنا الاستشراق وربما ظنوا أن الاستشراق هو الجلوس عند الشمس حين اشراقها الاستشراق الذي افسد كثيرا في الازمنه المتاخره ونثر في الثقافه الاسلاميه نثرا لا يعرفه الا من درس الاستشراق وعرف حقيقته تولى كبر الاستشراق اليهودي جولدتسيهر وكذلك التنصير الذي يسمونه التبشير فلا مانع فهو تبشير بجهنم التنصير أو التبشير وهو أكبر مخطط مورس في بعض الدول الإسلامية والعربية من الذي كان المخطط الرئيس للتنصير إنه زويمر وهو يهودي أما هرتزل اليهودي لقد وضع البذره الاولى في نشنه العصب المسمى بازمة الشرق الاوسط حين خطط ورسم معالم الدولة اليهوديه المسمى باسرائيل ايها الاخوه في الله لا نريد ان استرسال في ذكر هذه الاشياء لكننا نجزم ان كثيرا من المسلمين لا يعرفون هذه الاحداث حق المعرفه واذا عرفوها لا يفهمون الواقع من خلال معرفتها ولهذا من العجب ان يستغرب المسلمون ما يحدث اليوم على ارض فلسطين من جرائم جديده ومتواصله وكل ذلك انما هو سير على طريقه الاسلاف كما سمعتم من سلسله الاحداث التاريخيه اليهوديه وبعد هذا يا عباد الله هل يستك عاقل لا اقول مسلم عاقل ان اليهود هم اهل الارهاب والتطرف هل يستك عاقل ان اليهود لا ينفع معهم وعود ولا اتفاقيات ان الذي يرجع الى القران من المسلمين والله لا يحتاج الى غيره ولكن الاحداث الاخيره تؤكد لمن اعرضوا عن القران هذه الحقائق حتى تقوم الحجه على الجميع عباد الله ان الاحداث الاخيره في فلسطين تشوي جمله كبيره من المبشرات ومن الامور المصرحه ولكننا مع الاسف لا نستطيع احيانا اخذ الدروس والعبر في مثل هذا الحدث الكبير ولكن ان شاء الله سيتون هناك بيان لكثير من المبشرات من هذه الاحداث ولا تظن ايها الاخوه ان ما يمارسه شارون بصفاقته انه ليس في مصلحه المسلمين لا أبدا فإن قيل كيف تقول هذا والمسلمون يقتلون بالعشرات وبالمئات نحن نعلم يا عباد الله أن القتل وإيثالة الدماء أمر لا بد منه أمر لا بد منه وسنذكر هذا إن شاء الله الدماء سراق من أجل الدنيا وأريقت من أجل العروبة واوريقه من اجل رياات جاهليه افا نغلي هذه الدماء التي رخصت في سبيل الله على يد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اعز واكرم منا ان نغلي هذه الدماء على هذا الدين العظيم ابدا لا يحل من قتل هذه سنه الله تبارك وتعالى ويجب علينا ان نعلم ان هذه الاحداث الاخيره انها باذن الله انها بدايه لتحول التاريخ من حقبه الى حقبه اخرى وسيعلم كثير من الاخوه فشهه هذا الكلام ان كنا من الاحياء اسال الله تبارك وتعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان ينصر الاسلام واهله اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اللهم اهزم اليهود المجرمين ومن وراءهم من الامريكان اللهم اهزمهم اللهم اهزمهم وانزل عليهم عذابك وردك الىها الحق اللهم عليك بثارون وجنوده اللهم عليك بثارون وجنوده اللهم عليك بثارون وجنوده اللهم احصهم عددا اللهم اقتلهم بددا اللهم لا تغادر منهم احدا اللهم ارح الامه الاسلاميه من شرهم ومن شر من وراءهم اللهم اسقط دولهم جميعا واجعلهم غنيمه للمسلمين اللهم انا نسالك وانت القوي العزيز ان تنزل عليهم عذابك وردك يا اله الحق اللهم نجي اخواننا المستضعفين في فلسطين ربنا افرغ عليهم صبره وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين ربنا افرغ عليهم صبره وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم اجمع كلمتهم على الاسلام اللهم اربط على قلوبهم اللهم اجمعهم على التوحيد يا رب العالمين اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم كن وليا ونصيرا لضعفائهم اللهم امن الروعاتهم اللهم امن الروعاتهم اللهم امن الروعاتهم اللهم, اللهم, اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ثبت رميهم وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم امننا في اوطاننا واصلح لنا امورنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واذكر الاخوه بان التبرعات لا تزال تجمع لاخواننا في فلسطين وسيجمع اخوانكم من الهيئه بعد الصلاه ان شاء الله تبرعاتكم تقبل الله منا ومنكم والحمد لله رب العالمين